بوك تو سكسان درد أربعة وثمانون أربعة وثمانون الماضي أربعة الماضي أربعة أقمك يقرأ يقرأ أُكُدُم لقد قرأت للتو لقد قرأت رمانن hepsini okudum لقد قرأت كل الرواية لقد قرأت كل الرواية أنلمك يفهم يفهم أنلمد لقد فهمت للتو لقد فهمت متن هبسني أننادم لقد فهمت كل النص لقد فهمت كل النص جواب وارمك يجيب يجيب جواب واردم لقد أجبت للتو لقد أجبت. بتن سرلرا جواب لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. بنو بليورم أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا. بونو يازيوروم بونو هذا لقد كتبت هذا للتو انا اكتب هذا لقد كتبت هذا بونو دويوروم هذا لقد سمعت هذا للتو انا اسمع هذا لقد سمعت هذا بunu أنا أحضر هذا، لقد أحضرت هذا للتو، أنا أحضر هذا، لقد أحضرت هذا، بunifu أنا أتي بهذا، لقد أتيت بهذا للتو، أنا أتي بهذا، لقد أتيت بهذا. ساتن ساتن أنا أشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو أنا أشتري هذا لقد اشتريت هذا بونو بيكليوروم أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا. بُنِي أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. انا أعرف هذا. لقد عرفت هذا